وحي الخير كل المستمعين هذه موقات البرنامج العام اصحي دي عز حبيب يا لك قولي امين وحبيب اصحي وردي اصحي وردي اصحي وردي اصحي وردي اصحي وردي عز حبيب همك من زي جماله ولا حتعيش العمر حبيبه حبك بجمالك ولا يبقى مثالك حبك بجمالك ولا يبقى مثالك واللي يشوف حسنك حيصير يا وردي عند حبيبي يا كن له لامن هادي يا ولي اللي هيسقي ويخلي الشوك يبقى حرير ومدام في مطله يروي راح تتم ضلتي هعمل